بسم الله الرحمن الرحيم حامين عين قاف كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض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 ولو شاء الله نجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء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 فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواج ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير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 والذين يحجون في الله من بعد مستجيب له حجتهم داحضة عند ربهم حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد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 ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما لَهُ في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟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 ويستجيب الذين آمنوا الصَّالِحَاتِ الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده فِي في الأرض ولكن, ولكن ينزل بقدر ما يشاء إن وقال له بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته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 ومن آياته الجوار فِي البحر كالأعنام إن يشأ يسكن الريح فيضللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بِمَا كسبوا ويعف عن كثير وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِنْ مَحِيصٍ فَمَا أُوتِيَ تُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ والذين يجتنبون كباير الإثم والفواحش وإذا ما غضبواهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومن ما رزقناهم ينفقون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 وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ انَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ بَعْدَهُ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة